هلا كل ما هوات قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس كب لطول البطاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله فَأَيْنَ الْمُشِيتُ وَأَنَا بِالْمَصِيبِ أَنَا كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ وَلِلأَطْيَبِ مِنْ كُلِّ حَيٍّ نَصِيبٌ وَلِلنَّاسِ هُوَ بِالْقَوْلِ <تصفيق> لقدر شد على أهلي فبين مشد ونبل مصيب وكم من ناز رأينا أمو تفانوا فلم يبقى منهم غريب وصاروا إلى حفرة تحتوي نلهم فيها الحبيب الحبيب اول مراته يبو نفسه فابد بو العمر ان يعيب وغا وَلِلنَّاسِ هُوَ بِالْقُدْرَةِ وَلِلْمُتَكَبِّرِينَ دَائِبُونَ وَلَئِنْ دَرَيْتَ مَا عَلَى الْأَعْنَابِ فَمَثْنَى مَنْ يُشِيرُ إِلَى مَا لَمْ يُصِيبُ أَلَا يُعْجَبُ الْمَرْءُ تَهَمَّرًا فَلَا تَأْتِي وَذُلٌّ يُجْلِبُ مَا يَسْتَحيِبُ وَدَامَ يُرِيكَ لَا تَأْتِي يَجُسُّهُ لَا قَلْبٌ بَالِي يُرِيكَ أَغَرَّكَ من فلا تحسى بالدار دار الغرور ألم تدري أنك فيها غريب ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللنسي حرب لطول juretu ma'da ahli samimun mushibun wa